بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعود الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره 50 الف سنه فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمه وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما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 كلا إنها لضى نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها نوعى إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين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 أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مبطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم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 فذروهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعذون يوم يخرجون من الأجداث سراعة كأنهم إلا نصبين يفدون خاشعة أبصار ترهقون ذلا خاشعة أبصار ترهقون Tällä, jälkeen, jälkeen,